بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق قد ذكر والأنسى إن سعيكم لشتى فأما من أعلم واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنهما الألوان اذا تردى انما علينا الهدى وانما لنا الاخره والا فانذرتكم نارا تضل لا يصبها الا الذي تَذَّبَ الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ربه الأعلى ولسوف يرضاه